يكون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها وجا أولئك في غلال بعيدة إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ وذكرهم بأيام صبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمت الله عليكم إذ أنجكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناؤهم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 بشرٌ مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلكم ولكن الله يَمُنُّ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من جرعه ولا يكاد يسيق ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بموت ومن وراه عذاب غريب.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 ولق السماوات والأرض بالحق إِنَّ يشأ يذهبكم وَيَأْتِي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء استكبروا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة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 وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا رزقناهم مما رزقناهم سرا وعالانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض ذَرَأَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا وَبَنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الأَصْنَام رَبِّ إِنَّهُمْ لَأَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا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 اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله يرتد الين طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هوا دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا لكم كيف فعلنا بهم وطربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسنوا عنه رسوله إن الله عزيزٌ تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزور الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الْأَصْفَادِ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كَسَبَتْ إن سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر